Allahumma arhamni bil Qur'ani waj'alhu li ma'amwan wa nuran wa rahmah Allahumma dhakkir واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقى وخير أيام يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنيه وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل كله والغنيمة من والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم قسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك كما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما واجعلوا الوارث مننا واجعل فؤرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبه في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Jumari